ولو ترائيذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذي نستضعف يقول الذي نستضعف للذي نستكبروا لولا أنتم لكم مؤمنين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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك لهم جزاء الدعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو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 فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ السُّوءُ أَعْمَالُهُ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون علية تلبسونها وترى الفرك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير هم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا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 الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركون في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بدنات من بل يعذ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا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 فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم